وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراه واعانه عليه قوم اخرون فقد جاءوا بالمن وزورا وقالوا اثاطير الاولين اكتبها فهيتم لا عليه بكره واصيلا